الحمد لله وبركاته في الصوارف عن الحق ذكرنا أن الصوارف جمع صارف والصارف هو الشيء الذي يبعدك عن المراد أو يبعدك عن الحق ذكرنا من الصوارف الجهل وغيرها ذكر هنا الشيخ من الصوارف التي تصرفك عن معرفة الحق وكلمة الحق اليومين دول كلمة مطاطة شوية فحتى يعرف ما هو الحق كلمة الحق انما يُعنى بها ما كان عليه النبي و... وأصحابه فقال من الصوارف التفريط عن تحر الحق يبقى إن أنا أفرط في التحر أن أتحر الحق في هذه المسألة هذا أيضا من اللي هو الكسل فحينما أكسل وأعجز عن أنني أبحث وأنضي كي أعرف ما الذي كان عليه النبي عليه الصلاة أنا في مسألة قدام المسألة دي عايز أعرف الحق فيها الحكم فيها أول شيء بنظر النبي عليه الصلاة ماذا قال فيها يبقى بنظر في كتب السنة وبنظر في كتب المسانين وبنظر ماذا كان فعل الصحابة أبحث في مصنف ابن أبي شيبة مصنف عبد الرزاق سنن سعيد منصور سنن الدارمي وغيرها أشوف الصحابة عملوا إيه يبقى أنا إنسان بتحرى بتحرى الحق في المسألة كي أعرف ما الذي كان عليه النبي وما الذي كان عليه أصحابه الجهل بالمسألة دي هذا يؤدي إلى الانهماس في الباطل لأنك ما تحريت لإيه الحق وكلمة تحر الحق هو التحري هو الذهاب إلى الشيء الذهاب إلى الشيء بمعنى أنني أتحر الحق في كذا الغالب اليوم إذا أراد أن يتحر عن حق فيريد أن يعرف ماذا قال الشيخ فلان وماذا قال الشيخ فلان وماذا قال العلمة فلان هذا ليس تحرر الحق لأن هؤلاء ليسوا مصادر تلقي لأن العالم أيما عالم على وجه الأرض من علماء السنة إنما عمله فقط هو أن يرشدك إلى ما كان عليه النبي وأصحابه يقول لك أكيدك تفضل هذه الدليل اللي كان عليه النبي على ولم يكلفنا الله بأن نعرف ما هو قول العالم الفلان يبقى أنت كده تتحرى غلط يبقى أنت ماشي في الطريق الغلط واضح واحد عايش يروح اسكندرية وبعد ما يمشي يمشي يمشي يقرأ كده باقي على القاهرة ستين كين يانها رب ياره وأنا كنت ماشي فيين هو عايش يروح اسكندرية وبعد ما يمشي فيقول لك فاضل على القاهرة ستين كيلو يبقى ده كده بيتحرر الزهب لسكندرية انت ماشي غلط أصلا مفهوم يبقى التحري من جملة الصوارف عن الحق التفريط في أن تتحرر ومسألة أنه يفرط يبقى هذا شب عنده كسب الذي هو أصل كل الأمراض وأما إنسان يريد أن يتحرر لأنه يعلم أنه موقوف بين يدي الله ويخاف أن يتعبد ويريد أن يعرف ما هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهذه تحتاج إلى جهد يبقى من جملة الصوارف التفريد في أن تفرد إذن تريد أن تعرف الحق هو المضيط طيب أمشي إزاي؟ أعرف إزاي؟ انت عندك أول شيء الدليل صحيح؟ من الكتاب والسنة ثانيا أن تعرف صحة الدليل مش كل حد يكتب لك قال رسول الله يبقى خلاص انتهت لا في من كذب على النبي عليه الصلاة الدليل وصحة الدليل ثم المتن صحة الاستتلال صح الكلام طيب انا ما وقعت على دليل أنا وقعت على قول الصحابة طيب الصحابة دليل مخالف لا يبقى لا يعلن له مخالف نعم يبقى أنت تحريت هنا أيضا على ما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة ممكن تقع على دليل والدليل ده ممكن أنت تظنه صحيحا وتحريت فعلا بحيث أنك لا تعرف غيره وفعلته وهناك ما هو غيره أو هناك ما يخصص العموم اللي معاك أو يقيد المطلق اللي معاك أو ينسخ الحديث اللي معاك وأنت عملت بما معك وتحريت وما وجدت إلا هذا وما شهدنا إلا لما علمنا يبقى هنا تنزل تحت قول النبي عليه الصلاة إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله, فله أجر اجتهد فأصاب له أجران أجر الاجتهاد لأنه يريد الحق وأجر أنه أصاب وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر الأجر ده على نيته الجميلة إن النيته خير يريد ما الذي كان عليه النبي وأصحابه لكن مع ذلك أخطأ هل أخذ أجل للخطأ الخطأ معلوش أجل وإنما الأجل على اجتهاده ونيته الجميلة في البحث عن المصوص الشرعية إذن هذا من جملة الصوارف ألا وهو التفريط في تحرر حق جزاكم الله خير وإذن إن شاء الله في أوسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جمعه ال